بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة, والصلاة والسلام وعسول الله الرضو المرجعون وجد فرجة بضم الفاء وهي الخلل في الصف ولو بعيدة دخلها لحديث وسد الخلل هذا إذا كانت مقابلة له إنه لو مش مقابلة له يبقى طبعا ماشي كتير قوي وبطل الله وكذا إن وجد الصف غير مرصوص وقف فيه لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله وملئكته يصلون على الذين يصل يصلون الصفوف طيب هنا بقى وقف فيه وجوبا غير إلحاق مشقة لغيره ويكره مشوه إليها عرضا عرضا لا طولا يعني راح في اتجاه القبلة ماشي وعنه لا يكره يعني برضو رواية تانية عن المام أحمد لا يكره ما شو عرضا لمشروعية المراسة ووجود الموقف وما لم يحضر وما لم يحضر ثاني ليصاففه وإلا وجب إنما يعني لو هو وقف لوحده وراء وما يحدش معاه وقف خالص ويجب عليه أنه يمشي لحد لإيه الفرجة يعني صورة الموضوع انه هو جيه لقى الصف مكتمل فيقف وراء ماشي مش حكم يقف وراء او جموا لقوا الصف فيه مكان لواحد بس وهم اتنين فوقفوا وراء الاتنين وبقى الصف اللي قداماني فيه ايه مكان لواحد فواحد من الاثنين انتقد وضوءه فمشه فبقى ده وقف واحده وراه والصف القداماني فيه مكان يبقى يتقدم له وجوبه وإلا يبقى استحبابه إذا كان لسه معه واحد يعني والصف صحيح يبقى استحبابه مشيش. نعم الفرق من المسأل دي الفرق من وجود في بورجة الصف المصور يعني الفرق بين مش عارف حقيقة. يعني مثلا ممكن دي الفرجة مش ما واحد مثلا اما هيضيقهم مش عارف الفرق ابن غير مرصوص دي من وجد فرجة وإلا يعني وإن لم يجد فرجة وقف عن يمين الإيمان لأنه موقف الواحد إجماعا لخبر ابن عباس رضي الله عنه وغيره في المبدع ويندب تخلفه قليلا خوفا من التقدم فإن لم يمكنه فله أن ينبه طبعا احنا قلنا المرة اللي فاتت هل يقف جنب الامام ولا يعمل صف الوحده وراه يقف وراه الصفوف قلنا الافضل ان يقف خلف الصفوف وما يقفش جنب الامام مش قلنا كده باين او لا قرأنا كده اختيار الشيخ العثيمين انه يعمل كده ما يروحش يقف جنب الامام طبعا ده كل ده في غير الحرمين انما لو رحت وقفت جنب الامام في الحرمين تبقى تتشهد على روحك ده لو, لو حاولت توصل طبعا كان واحد معنا هناك في العمرة وكان يحب الامامة اول كان لابس جلبية صفرة كده وكان لقيمة زمام يلبسوا عبايات صفرة فيقول يا جماعة طب وإيه الفرق ما هم لابسين اصفر وهم لابس اصفر فانا خش اول ما يقيمه السلام اقوم داخل اقول الله اكبر واقوم داخل الامام في الصفر واحد قال له اه بس مش هتبقى صلاة الفريضة دي بقى صلاة الجنازة لصوا عليه وعاده اهو سيب الواحد يعني شخص واحد الواحد الواحد الواحد مع الامام يعني اذا كان واحد بس مع الامام بيقف جنبه موقف الواحد من المأمومين المأمومين يا واحد يا اكتر مش لا يجوز يعني لو كان واحد مع الامام بيقف فين بيقف جنبه فيبقى ده معنى انه يجوز ان واحد يقف ايه جنبه مع وجود الصفوف يعني إنما لو زحمه ووقفه جنب الامام ماشي آه قال يندب ان يتخلف عنه قليلا خوفا من التقدم فإن لم يمكنه فله ان ينبه من يقوم معه بنحنحة او كلام او اشارة يبقى يتنحنح في الصلاة او يتكلم ولا ده قبل الصلاة بقى ولا يه كلام ده كله المفروض في الصلاة فالظاهر ان ده قبل الصلاة فيتنحنح او يتكلم او يشير وقرها بجذبه ها يبه ليه ينبه ينبه انه واقف لوحده ورا يقول حد يجي معايا يقف معايا من الصف حتى يرجع لي حد يرجع لي من الصف ها يقول ده هي قبل التكبير اه قبل ما يدخل في الصلاه قبل ما يدخل في الصلاه هو يبقى اول حاجة انه يقف في الصف ما امكانش يقف جنب الامام ده مذهب المصنف ان ما امكانش يرجع ورا بقى وييه وينادي يقول يا حد يجي معايا ويكره بقى انه يجي واحد يجيبه معايا ورا لو انا انا عرم كتابه ومشبه اول حاجة اول حاجة انه هو ورتي بقى سيادتك اي اه اول حاجه الفرجه نمره 2 جنب الامام نمره 3 يرجع ورا الواحد في الصف الاخر حضرتك اللي جنب الجنب. انت بتقول الشيخ العثيمين قال كده طيب خلاص يبقى اختياره هو <تصفيق> لو امكن يشوف الصف <تصفيق> لو امكن يوم الصف ويبقى بالامام تصح صلاته يعني مش مذكوره المساله دي بيقول لو امكن يا وقوفه في الصف وقف بجانب الامام هل تصح صلاته يقول... طبعا الكلام يقول ايه حد يتأخر يصلي أسلي... معي اعمل معا صف حاجة زي كده بيقول ايه ليستأخر احدكم أكون... اكون صفا معه ونحو ذلك او اشارة بيد او عين او حاجة <تصفيق> يعملها أب... يغمز له يعني يوم جاي وراها على طول واحد مثلا رئيس اللجنة داخل وهيقف لوحده يغمز لحد من لجنة يرجع له على طوله وإلا طبعا يضيعه اه؟ اه؟ اه دهل. بديله دهره بديله دهره؟ هو داخل من وش الناس يجي من وشهم ويغمز له اعمل كده جاي ولا على طول هو من ظهره ويقعد يشاور <تص> اه <تصفيق> انا كان لازم البس نظاره عاكسه ولا حاجه بشوف ورايا <تصفيق> لا يعني دي دي ان كان وراه يقول تعالى يا عضو اللجنه تعالى ارجع ورا هنا يقوم رجع له على طول في <تصفيق> مكان ولا ولا معنى ذاته الا في مكان يرجعوا ورا شوية. اه يرجعوا ورا الاصل تأخرهم على الامام. خطو... يعني خطوة خطوتين ما فيهم ساعة. اه يعني قدر خطوتين كاف اه. يبقى ورا الامام مش جنب الامام. جنب الامام ده لو ما فيش بقى غير يعني. تشوفه كده يعني. شوفوا اه رجوع للصف المتقدم كده. اه? رجوع للصف المتقدم كده اولى في الحالة دي. من? شخص اللي هيتجعله. الصف الاول يرجع وجوبا على مذهب المصلي انما في مذهب ثاني انه ما يرجعش يصلي لوحده وخلاص خلف الصفوف ام من نبهه وجوبا فان صلى فذنب فإن صلى فذنا ركعة لم تصح حصلاته لما تقدم أقل من ركعة ممكن عندهم ولكن تصح على المختار عندنا يعني آه بيقول في النمر واحد أي وكره تنبيهه بجذبه لأنه تصرف فيه بغير إذنه يتصرف في الشخص بغير إذنه ولا يحرم وصحح في المغني وغيره جواز جوازه وقال الشيخ يصلي خلف الصف فذا ولا يجذب غيره وتصح في هذه الحالة فذا لأن غاية المصافة أن تكون واجبة فتسقط بالعذر ما الشرط يعني إنه مواجبة تسقط بالعذر وقال الأفضل أن يقف وحده ولا يجذب لما في الجذب من التصرف في المجذوب وإن كان المجذوب يطيعه قائما أفضل له وللمجذوب لاستفاف معه مع بقاء فرجة كلام ده مش ماشي معي كده مش مستقيم أو وقف المتأخر وحده ونحوه وقوله أو اجتررت رجلا فيه مقال ولو حضر أثنان فالأفضل استفافهما وفاقا لأن سد الفرجات مستحب والاستفاف واجب ورجحه الشيخ وغيره فإن صلى فزا ركعة لم تصح يعني لم تصح صلاته لما تقدم يعني في قوله ولا الفذ خلفه أي خلف الصف تقدمت الأدلات عليه وصحتها مع العذر صحة السلام مع العذر وكرره لأجل ما أعقبه به وإن ركع فذا أي فردا لعذر بأنخش فوات الركعة ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. يعني صحت صلاة لأن أبا بكرة رضي الله عنه ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد أو لا تعد وأقره النبي صلى الله عليه وسلم أقر على كده يعني هذا الحديث درواه البخاري طبعا ولعل غايته أنه دخل الصف قبل سجوده صلى الله عليه وسلم طبعا هنا يعني مش مذكور هذا يعني مش مذكور أنه قبل سجود النبي دي أعرفش جبهة منه ولعل غايته أنه دخل الصف قبل سجوده صلى الله عليه وسلم ناشي. ولا وتعد بضم العين من العود قال الحفظ لا تعد إلى مصنعة من السعي الشديد ثم من الركوع دون الصف ثم من المشي إلى الصف وقد ورد ما يقتضي ذلك صريحا في طرق حديثه وفعله زيد بن ثابت بن مسعود خرجه مالك وغيره وكما لو أدرك معه الركوع وأبو بكرة اسمه نفيع ابن الحارث ابن كلده الثقافي قيل له أبو بكرة لأنه تدلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بكرة من حسن الطائف فأعتقه توفي بالبصرة سنة 51 بكرة ولا بكرة وإن فعله ولم يخشى فوات الركعة لم تصح إن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل الصف أو يقف معه آخر حقيقة حكيت يعني بطلان صلاة الفذ دي فيها نظر شوية البنين عليها مسائل أه ماشي يا شخ شادي الماهي يقتضي الفساد هذا غير متفق علي ها يعني عن وقوفه فذا يعني يقتضي الخرمة أو يقتضي الكراهة ولكن هنا ولا تعد أصدق عن نهي ده ولا على غيره وهذا يدل على الكراهة لأنه بجمع الحديث ده ولا تعد ده دل على ان الصلاه صحيحه لان اقره لم يامره باعاده الصلاه ولو اخذنا ولا تعد فاوضح ولا تعد اقراف ما امروش ما قالوش عيد الصلاه ولا صلاتك ولا اي حاجه منسوخ لا لم يقل به احد لان ثبوت النسخ لا يقال بالنسخ إلا إذا لو علم الزمانين أو على الأقل علم تقدم أحدهما عن الآخر يتعرف الزمانين أو يعرف أن واحد منهم قبل الثاني غير كده ما يقالش بالنسخ ها؟ أه طبعاً ما احنا بنفرض بقى عدم تعذر الجامع يعني ولكن عموماً ما فيش سبيل للقول بالنسخ إلا بهذا فأما لو ما أمكنش معرفة التواريخ في الحالة دي بيبقى يتساقط الدليلين ما فيش إمكان للقول بالنسخ لأن النسخ معناها إعمال أحد الدليلين فعموما المسخ لا يجوز فيه الا ذلك يعني خلصت الطرا ها طرا انا يعني والله اعلم الارجح عندي انه لو صلى منفردا في المسجد صحت صلاته ولكن بعذر وبدون عذر إنما عايزين يراجعها يعني نشوفها في بقية المذاهب قالوا إيه إنما طبعا مع العذر ما عنديش يعني شك في إنه يجوز له إنه يصلي منفرد خلف الصف هذا الميبهد للصف وخاصة لو صف طويل هجيب من نص عشان يوقف خلف الإمام هيحرك الصف كله ويربكه. ولو جب من الاخر هيقف و... في اخر الصف في شكله مش مزبوطه خلاف السنة. ولو مشي مسافة طويلة صلاته تحتمل البطلانة. فطبعا كل ده يعني مشاكل. حدد بس في <تصفيق> صلات الفزة الصف. العبرة ليش كبير ولو صدق رجع جملة ولا سجود جميلة. هو هنا طبعا يعني هم زي ما تقول مش عندهم مش عندهم حد يركنوا إليه قوي قوي الدلالة يعني يعني هو صلى لوحده ده أكيد وعدين دخل في الصف إيه المقدار بقى فقالوا أنه ما صلىش ركعة كاملة وبعدين هم هنا طبعا في الحتة الأخيرة دي قال لك أنه لم يسبق بركنين ودي ملياش علاقة بالسبق أولا ما استبقش قالوا لو سجد يعني ركع رح ركع معاه. وعلى ما دخل كان الامام رفع ده ما يضرهش. لو الامام سجد يضره. الكلام ده الحقيقة مش. ما فيش حاجة تدل عليه كده. يعني مين اللي حدد ده تحكم. والتحكم لازم دليل اه. اه. يعني حتى الكلمة دي قالوا ان السواقر وططر لم تصحب لو رقع رقع دي انا اتبع وفق ايه يعني ما السجود يعني لو ترك الركوع الرقم الى رقم اخر وده رقع كاملة بقى اعمل لولا بحث عليها بقى رقم ايه بطر رقم ايسا ايه بطر ها؟ لا لوحده يبقى مع حد لا يبقى يجيب كرسي ولا حاجه ويقعد في الصف يقعد على الارض ولا يقعد على كرسي ولا حاجه غير ما يقف لو لوحده كده من غير عذر صوت بقى معلش بقى يعني هنا الصلاه صحيحه احتمال يعني هيعمل مشكله او كرسي ما يتنقلش او ها ما عزر. طيب وصلى في صف وامامه صف غير مكتمل صلاته صحيحه بس قد يقال انه ياثم او حاجه هو هنا قال ايه وجوبا ولا ما قالش وجوبا اللي احنا قريناه دلوقتي شوف كده راجعها كده